طين تراب ثم من نطفه ثم من قطفه ثم من علقه ثم من مضغه مقلقا وغير خلق بين لنا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 من كل زوج بهيد ذلك بأن الله هو الحق وأنه نحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير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 الله لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أصَابَتْهُ فِتْنَةٌ قَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَاسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا يَنفَعُ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 دُنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ مَنْ يَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ ثُمَّ مَنْ يَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَدَّبِ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَجْنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَابِينَ جسَو الذيينَ شتقُ إِ النمله يّ بَلَهُ يَم الكامَحم إَّم الله على كُ شَ شَهيد. ألَم تَرَ أن الن نَراهَا يسد لَهُ مَا في السموكِ وَمَ فيِي الأرض وَششَمد والقَمَ وَن نُذُوم وَالنُّذُومِ وَالزِّبَالِ وَالشَّجَرِ وَالدَّوَابِ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُقْرِمٍ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 تَدْرِي مِنْ طَافِئٍ فِيهَا الْأَنْهَارُ يُحَلِّلُونَ فِيهَا مِنْ أَثَاوٍ وَمِنْ ذَهَبٍ يُحَلِّلُونَ فِيهَا مِنْ أَثَاوٍ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 مَا سِوَاءَ الَّذِي عَاكِفَ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيسي للطائفين والقائمين والرب غَيٌّ سُدُودٌ وَأَمْرٌ فِي النَّاسِ بِالْحَنبِ يَأْتُونَ كِرْجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَا مِنْ كُلِّ فج عميق يَشْهَدُونَ مَا نَفَعَ لَهُمْ وَيَبْكُونَ اسْمُ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَيَأْكُلُونَ مِنْهَا وَأُقِيمُ الْبَائِسَ مَن يَقْبَلُ تَفَسُّهُمْ وَالَّذِينَ نُذُورُهُمْ وَالَّذِينَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَن وَضَّمَ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوتان واجتنبوا قول الزور سنفاء لله غير مشركين به وَمََّ يُشْرِف بالَِّهِ فَكَأَلَّ مَا خَلَّ مَِ السَّمَ إ فَ تَخَفُهُ الطَي أَ دَهدَ بِّحم فيِي بَنِيكَ وَمَنْ عَظِمَ شَأْنُ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ لَنْ تَكُونَ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَّا لِمَنْ ثَمَّنَ ثُمَّ محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام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 والالصَّابِرينَ غَلَ مَا أَصَابَهُم وَنمُقِيمِ الطَلَكِ وَمِنا رَزَقَنَاهُ يُ فيِ قُود وَالبُودَِ جَغَلنهَا لَكَ مِنْ شَغَائِرِ اللَّهِ لَكُ فيِيهَا خَير بِكُرْسٍ مِّنَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَابًا فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَسُيِّرَتْ يَسْرًا بِهِ وَأُطْعِمَ قَانِعًا وَالْمُعْتَرَّ كَذَٰلِكَ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر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 وَصلَ وَث وَمسجدِد ذكَم في حَسحَن اللهَّ كَثير وَلا يَوْصُرًا النَّوْظهُ م ي يصوح إِ الذيذينَ إِ مَكَن النهُم فِي الأضِ أَقَ الصَلَةَ وَآسَوْ ذكاسََ وَأَمَ بالِالمَعوفِ وَنَاه وَالُِ كَقَ وَلِم اللَّهِ عَكِبَةُ وإن يكذبوك فقد كذبت قبله قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم وَالْخَابُ مَن يَنَوَّى وَكَذَّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَصِيرٌ بِأَيِّ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ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 مما تسعدون وكاين من قريه ام ليس لها وهي ظالمه ثم اخذتها والى المصير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 الشيطان في أمنيته إلا إذا سمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسق الله ما يلقي الشيطان ثم يؤكم الله آياته واللَّهُ عَمٌ حَك لَجَعََلَمَا يُْق الشَّيقَانُوا فثنَةَ لَّذينَ فِي يقُلُوبِهِم نَ رَبُ وَقاسةِ قُلُوبُهُ وَإِ النَّظَانِ مينَ نَفِي شِ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 وعمل الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهيم والذين هاجروا في سبيل الله يُقتَلوا او ما تولى يرزقهم الله رزقا حسنا وان الله له خير الرازقين لا يدخلنهم مدخلا يرضونه وَإِمنن النَّ اللهَّهَ نَ عَليم حَالم ذَكَ وَمَن عَقَبَ بِنِ لِمَا عطِبَ بِهِثُم م بُغِيَ عَلَيهِلَ يَصًُا وََّهُ إِنَغ اللهَّه إن الله لَغَفُ غَفَ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 هو وأن ما يدعون من دونه هو الباصل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل السماء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 ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقى على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وَهُوَ الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسقوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وَإِن جَدَهُ كَفَقُون اللهُ أَلَم بِمَا تَأْمَمُون أَ اللهَّ يَحم بَين كُ يَمَفمَثِ فيِي مَاكُ قُم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 وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا ليس لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَمَا لَهُمُ الظَّالِمِينَ مِنْ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَا كَذُوبٌ يَسْقُونَ بِالَّذِينَ يَسْأَلُونَ عَلَيْهِمْ أفأنبئكم بشر من ذلك أنا وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له نل دینو نیل بہ سالوب لا قَدَ اللهَّ حَقَد إَِ اللهَّ لَقَ النز ال الله يَ فيِي مِن المَل إكاتِهُ سود وَمِنًا الن إِ نَن الله سَ بَصير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 وَجَاهِدُوا في اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ ذُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَمَا جَعَنَا عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ملة أبيكم